من هنا قلبي حي سامح من قالو قلبي قريب احسن ما يقولو جار من هنا انا قلبي حي سامح من قالو قلبي قريب احسن ما يقولو جار طبعا الشمس تطلع هات عتبلي ما خلاص بقى مش قنا ونسيبنا جرحي فيه هتحس يعني بالفرح قل لي هات عتبلي ما خلاص بقى مش قنا ونسيبنا جرحي فيه هتحس يعني بالفراق ما بعيتش مستناني اكرههم ولا ولا انا اكرهه ولو انا كل جراح سنلع اكوده وهابا واضح مين اللي رايح انا قلبي حيسا حيسا انا قلبي كريم احسن سيبو يا قلبي روح يا ينسى الألم واللي جرح ما ضروب لا كفايه الندم دم سيبو يا قلبي روح يا ينسى الألم واللي جرح, مغروح يا جرح الندم. ما ضروب ما كفايه الندم دم ما بقتش نستاهل اذكرى هوا لو عايز بيك سي مستنغلا اقرا ولا اغن لا قول لي غير بقى ان هي اورا يكس عيسان ان قلبي بيغير بحي سامح من قلبي قريب أحسن من قولها